114. أحصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 115. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 116. وقفوهم إنهم ما لكم لا تناصرون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 وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان 115. بل كنتم قوما طاغين 116. فحق علينا قول ربنا إنا لبائقون 117. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإن 117. وهم يومئذ في العذاب مشتركون 118. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 119. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ أَنَّا لَ تارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ وَمَا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 115. إلا عباد الله المخلصين 116. أولئك لهم رزق معلوم 117. فواكه وهم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فِيهَا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات 110. كأنهن بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قال قائل منهم إني كان لي قرين 119. يقول أئنك لمن المصدقين 110. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون 111. قال ألأنتم مطلعون 112. فاطلع فرآه في سواء قَالَ قالت الله إن كت لتردين 113. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 114. أفما نحن بميتين 115. إلا موتتنا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 لَهُم لَهَالَ شَوبًَا مِنْ حَمم ثمَُّ إِ مَوجعَهُم لَلَ يَحيِيم إِهُم أَفَآَبَ أَهُم ولِين فَهَُّ ل آثَهِ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 112. إنا كذلك نجزي المحسنين 113. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين